بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدرات ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوس وتكون الجبال كالعهب المنفوش فأما من فغلت ممازينه فهو في عيشة راضية amma man haqqat mawaazinooho ka'an